وَهُم عَى ماَا يَثْعَلونَ بِالمُؤمنِنينَ شهُودَ وَماَا نَقَمُوا مِنهُم إِللاااءي يُؤمِنُوا بالِالناهِ العزيز الحَمِيندَ الذي لَهُ مُنلكُ السَّمواناتِ وَالأَض واللَّهُ عَ كُلِّ شَيئ شَهيد